بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحافظ المقدسي رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة وهذه في إحدى روايات البخاري وفي سائر الروايات سكت هنيهة وفي لفظ للبخاري سكت إسكاتة والمقصود بذلك أنه يسكت سكوتا يسيرا نعم يسكت سكتة يلاحظها المأموم فساء له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذه الإسكاتة وبخلاف سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يسكت سكوتا بقدر ما يتراد إليه النفس لكنه لا يقصد السكوت من أجل أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة فإن ذلك ليس من السنة و. قال قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يعني أفديك أرأيت سكوتك يعني أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول وهذا يدل على أنه كان يسر بذلك قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب يحتمل أن يكون المراد بذلك المباعدة بين العبد وبين الخطيئة أي أن الله يقيه هذه الذنوب والخطايا فلا يعذبه عليها وذلك بالعفو والتجاوز إذا باعد الله بين العبد وبين ذنوبه كما بعد بين المشرق والمغرب فمعنى ذلك أنه خلصه من مغبتها وعاقبتها فلا يؤاخذه لا يعذبه ويحتمل أن يكون المراد بعد بيني وبين خطاياي يعني أنه لا يقع فيها أصلا أن يقيه الله عز وجل شر نفسه لا يقع في الخطية، ولا يشكل على هذا أنه نسب الخطايا إليه، باعد بيني وبين خطاياي، لأن من شأن الإنسان أنه لا يخلو من خطية، وذلك لا يسلم منه إنسان، ولذلك جاء في الحديث كل ابن آدم خطأ. فقال باعد بيني وبين خطاياي يعني لا أقع فيها سلمني منها وقال كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والخطايا لا شك أنها دنس لكنه دنس معنوي ولذلك فإن الطهارة تكون طهارة حسية بالماء أو ما يقوم مقامه وتكون طهارة معنوية بالإيمان وذلك أيضا يذكر ويفسر به قول الله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون على بعض الأقوال الواردة في الآية في معنى الآية وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فالتطهير والتنقية يكون يكون من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية والله عز وجل قال إنما يريد يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الإرادة طبعا إرادة شرعية وليست إرادة قدرية عند أهل السنة ويطهركم تطهيرا يعني يطهركم من الأدناس والأرجاس التي يتلوث بها العرض ويختل بها الدين والإيمان كل ذلك يقول كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج والماء والبرد ذكر ثلاثة أشياء الثلج والماء والبرد يمكن أن نختصر الكلام في هذه القضية بعيدا عن التكلفات ويقال إنه ذكر هذه الأمور جميعا من باب المبالغة في التنقية والتنظيف المبالغة في التنقية والتنظيف وإذا ردنا أن نزيد على هذا فيمكن أن يقال بأن الغسل بالثلج والبرد بعد الماء يكسبه قوة وتماسك وذلك أبلغ بلا شك ومن أهل العلم من يقول خص هذه الثلاثة لأنها منزلة من السماء ولا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بواحد منها وهذا قد لا يظهر وجهه والله تعالى أعلم وبعضهم يقول ذكر الثلج والبرد بعد الماء لشمول المغفرة والرحمة بعد العفو لإطفاء حرارة النار فكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لأنها مسببة عنها يعني الجهنم تكون سببا للجرائم التي يقع فيها الإنسان والذنوب والخطايا فالماء يطفئها اغسلني بالماء ثم ذكر الثلج والبرد بعده فإطفاء الحرارة بالغسل وبالغ فيه باستعمال المبردات بعده تطفئ النار ثم تستعمل المبردات الثلج والبرد وبعضهم يقول فيه إشارة إلى الأزمن الثلاثة الذنوب الماضية تغسل بالماء والحاضرة بالثلج والمستقبلة أو أو يكون المراد اللهم باعد بيني وبين خطاياي هذا في الذنوب التي تكون في المستقبل نعم نقني من خطاياي في الحال اغسلني يكون بالنسبة للماضي وهذا لا دليل لا دليل عليه نعم والله تعالى أعلم ولكن على كل حال هذا كله يدل على المبالغة وذكر الماء والثلج والبرد لا شك أن هذه الأشياء الثلاثة أنها من أعظم ما ينقي وأبلغ ما ينظف نعم ثم إذا غسل الإنسان بهذه الأشياء الثلاثة حصل له التنقية والتنظيف والتبريد والحافظ بن القيم رحمه الله تكلم على مثل هذا المعنى في بعض كتبه ما تورثه البرودة من التماسك والصلابة وما أشبه ذلك والعلم عند الله عز وجل هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت نيهة قبل أن يقرأ إلى آخره ثم ذكر ما كان يقول نعم الآن الكلام في صفة الصلاة عموما هل هذا الذكر واجب ما هو الواجب في الصلاة ما هي الأركان ما هي المستحبات العلماء رحمهم الله يتفقون يختلفون في ذلك كثيرا وأكثر ما يعولون عليه في هذا أكثر ما يعولون عليه يمكن أن يحصر بشيئين الأول حديث المسيء صلاته فقد اعتمده كثير من أهل العلم باعتبار أن الأشياء المذكورة فيه هي عبارة عن أركان لا بد منها لا تصح الصلاة إلا بها وسيأتي حديث المسيء صلاته وعند التأمل فإنه يرد على هذا أشياء تشكل عليه نعم وكذلك أيضا القضية الثانية وهي أن التفصيل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمر المجمل الأصل أن الأمر للوجوب فإذا قال الله عز وجل مثلا أقيم الصلاة هذا أمر فالصلاة واجبة طيب كيف نقيمها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فالتفاصيل الواردة في صفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من مشى على هذه القاعدة وقال بأن الأمر نعم الذي يكون للوجوب تكون التفاصيل الداخلة تحته مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا له تكون واجبة وهذا لا يخلو أيضا من إشكالات لا يخلو من إشكالات واستثنوا من هذا بطبيعة الحال ما وجد الصارف يعني مما يدل على أن ذلك ليس, ليس بواجب وهذه الصوارف أيضا لا تخلو من إشكالات حينما ننظر إلى أفراد المسائل نعم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب وما علم هذا للمسيء صلاته فالذين جعلوا حديث المسيء صلاته هو المعول عليه في بيان الأركان قالوا هذا بطبيعة الحال ليس يركن ويبقى النظر في دعاء الاستفتاح هل هو واجب أو مسنون والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به أصحابه لكن يبقى أنه قاله صلى الله عليه وسلم وقاله صلى الله عليه وسلم في صلاته وذلك بيان للأمر المجمل بإقام بإقامة الصلاة لإقامة الصلاة فعلى كل حال هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث هو أحد الأذكار الواردة التي يقولها الإنسان في استفتاح الصلاة وقد ورد غيره أيضا ورد غيره وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله في صلاة الفريضة فإنه يكون من العمل المشروع فيها. فالأذكار المتنوعة ينوعها الإنسان ويقول في كل مقام عفوا ويمكن أن ينوع فيقول في كل صلاة لونا من هذه الأذكار لون من هذه الأذكار لكنه لا يجمعها لا يجمعها لا يأتي بأدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها في أول صلاته. لكن مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا وأما ما ورد من اختلاء أما ما ورد من الصيغ المختلفة نعم وكذلك ما ورد من الصيغ المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا لا يجوز أن يلفق منها ذكرا واحدا مثل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يلفق من ذلك ذكرا واحدا يقوله في جلوسه في التشهد إذا كان ذلك ورد في عدد من الأحاديث لكن إن كان مخرج الحديث واحد وإنما اختلفت فيه الروايات وجاء فيه بعض الزيادات فيمكن أن يزيد أن يزيد ذلك يمكن أن يزيد هذا مثل ما نقول مثلا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ممكن نقول ياخذ بالأكثر اللهم ربنا ولك الحمد كذلك مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته يمكن أن يأخذ بالأكمل نعم وهكذا الحاصل أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي أوفى ومن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وفي بعضها ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد بزيادة وما بينهما وقد ورد أيضا زيادة أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد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 الجن، فهذا كله ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فيمكن للإنسان أن يقول هذا تارة وهذا تارة، يعني بالنسبة لهذا الحديث من السماوات ومن الأرض يمكن أن يأخذ بأكمل الروايات، لكن مرة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومرة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يقول ذلك نعم وتارة يقول هذا الذي في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب مرة هذا ومرة ومرة هذا والله تعالى أعلم نعم طبعا هذا الذكر مثل الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يقتصر في صلاة الفريضة على سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وأن ما عداه قد ورد في التطوع في التطوع وعلى كل حال مثل هذا الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي ظاهره أن عباه رير رضي الله عنه لاحظه أين؟ لاحظه في الفريضة لكن عموما الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه كان يقوله مثلا في صلاة الليل فإنه يقيد بذلك يقيد بذلك مثل حديث مثلا ما يقوله في الركوع والسجود يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم هذا في الفريضة وسبحان رب الأعلى لكن ورد في بعض الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في صلاة الليل مثل إيش ها مثل ماذا وأيضا مثل إيش في صلاة الليل، هاه؟ لا ليست هذه في غير هذا، لكن في حديث مالك بن عوف إش كان يقول اللي يقوله في الركوع قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكث قد رسورة البقرة يقول في ركوع سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة في بعض الروايات سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم هذا كان يقوله في صلاة في صلاة الليل لكن ما ورد مقيدا في صلاة الليل فإنه يقال في صلاة الليل وما ورد مطلقا فالأصل أنه يقال في صلاة الليل ويقال ويقال في الفريضة أيضا فيما يفعله أثناء القراءة مثلا كان إذا مر بآية تسبيح إلى آخره هذا ورد في صلاة الليل فيقتصر فيه على صلاة الليل كذلك ما ورد من أنه كان يكرر مثلا الآية هذا ورد في صلاة الليل لكن في مثل قوله كان في مثل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ أسبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى هذا ورد مطلقا فيمكن أن يقال في الفريضة وفي غير الفريضة وكذلك إذا قرأ أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحي الموت قال سبحانك فبلى سبحانك فبلى. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا يقال في صلاة في الصلاة وفي خارج الصلاة ويقال في صلاة الفريضة وفي غيرها نعم طيب تفضل.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 وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، حتى يسمع من خلفه. وهذا عند الإمام أحمد في المسند. يستفتح الصلاة بالتكبير هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستفتح الصلاة بمجرد النية كما يقوله بعضهم. بل كان يستفتحها بالتكبير نعم وهذا التكبير بصيغة محددة وهي قوله الله أكبر ولا يقوم غيره مقامه كان يأتي بشيء يفيد التعظيم كما يقوله بعضهم بل لا بد من أن يأتي بهذه الصيغة الله أكبر وقد جاء من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا عند أبي داود والترمذي تحريمها التكبير لا بد من التكبير وجاء في حديث المسيء صلاته وقد أخذ منه بعض أهل العلم أن التكبير تكبيرات الأحرام أنها ركن في الصلاة لأنها وردت في حديث المسيح صلاة وسيأتي إن شاء الله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر فكبر وهو مخرج في الصحيحين وعند مسلم وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وهذا نص صريح في صيغة التكبير فلا يصح أن يأتي بلفظ آخر ولذلك الذي مشى عليه عامة أهل العلم السواد الأعظم سلفا وخلفا إلى أن التكبير ركن في الصلاة تكبيره الإحرام ركن في الصلاة لا يقوم غيرها مقامها يقول كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين والقراءة بالحمد لله رب العالمين حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق دل على أنه يسكت ويقرأ الاستفتاح وهذا الحديث يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين على نصب القراءة يعني ش يكون التقدير ويستفتح القراءة القراءة يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين جيد وهذا لا إشكال فيه أنه يستفتح القراءة بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في موضعها لكن لو كانت القراءة مجرورة كما في بعض الروايات يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين كيف يكون المعنى أنه يبدأ الصلاة بالتكبير مباشرة وبالحمد وبالحمد يشرع بسورة الفاتحة فلا فلا يقول دعاء الاستفتاح هكذا قد يفهم من هذه الروايات نعم و. وعلى كل حال يمكن أن يقال يبتتِح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني فيما يسمعه فيما يسمعه من خلفه المأموم وأبو هريرة رضي الله عنه لما لاحظ هذه السكتة وسأله عنها أخبره أنه كان يقول دعاء الاستفتاح طيب والقراءة بالحمد لله بالحمد لله رب العالمين نعم هذا نحتاج إليه في الكلام على قراءة البسملة وعلى الجهر بالبسملة هل تقرأ البسملة أو لا تقرأ وهل يجهر بها إذا قرأها أو لا فهذا أحد الأدلة على أنه لا يجهر بالبسملة أما قراءة البسملة على كل حال ف... على سبيل الاختصار أقول من قرأ بقراءة البسملة فيها آية من الفاتحة فإنه لا يتركها وإلا يكون قد ترك آية من سورة الفاتحة وصورة الفاتحة بالإجماع سبع آيات يدل عليه قول الله عز وجل في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفصيل ذلك نعم وين الآية السابعة وين الآية السابعة فال فالمقصود أن البسمة وردت في بعض القراءات على أنها من الفاتحة في بعض الأحرف القرآن أنزل على سبعة أحرف وفي بعضها ليست منها فمن قرأ على قراءة البسمة فيها آية من الفاتحة فلا بد أن يأتي بها وإلا يكون قد أسقط آية من سورة الفاتحة وهذا التفصيل تفصيل جيد تجتمع فيه الأقوال والله تعالى أعلم قول من قال بأنها ليست منها وقول من قال بأنها من الفاتحة وهو الذي عبر عنه صاحب المراقي بقوله وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر هذا يجمع بين الأقوال ولكن حتى لم حتى على من قرأ بحرف ليست الفاتحة ليست البسمة فيه آية من الفاتحة فالأحبط على كل حال أن يتركها وحينما يقال إنها آية في بعض الأحرف وليست بآية في بعض الأحرف فإن هذا لا يعني مشروعية الجهر بها. فهذه مسألة أخرى تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله ويقول والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ما معنى لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه لم يرفعه نعم ولم يصوبه لم يصوبه يعني لم ينزله الآن المطر يقال له صيب يعني لم يخفض رأسه وإنما يكون الرأس في حال من الاعتدال مع الظهر ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي حتى يستوي قائماً. هذا يدل على أن الاعتدال من الركوع، إنه إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأمور. التي لا بد منها في الصلاة ذهب كثير من أهل العلم إلا أنه خلافا لقول من قال إنه, إنه لا يجب عليه لا يجب عليه ذلك كالأحناف يقول لا يجب الرفع من الركوع فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وبهذا نعرف أيضا أنه لا يكفي أن يرفع رفعا قاصرا لا يصل فيه إلى حد الاعتدال في القيام كما يقوله بعض أهل العلم فإن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم يقول إذا وصل إلى حد يكون قريب من الاعتدال أجزاءه يكفي نقول هذا الحديث يدل على أنه لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذا يقال فيه مثل ما قيل في الركوع، لا يك... بأن هذا الجلوس لابد منه وأنه لا يجزئه لو أنه رفع رأسه بعد الرفع ليكون أقرب إلى الجلوس، لا، حتى يستوي. قاعداً حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التشهد وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى هنا لم يفصل بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ولم يفصل بين ولم يفصل بين التشهد بين التشهدين فيما إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد فيها جلوس واحد أو فيها جلوس جلوسان، ما فصل شاهد الأول وتشهد الثاني نعم. فقد يفهم منه أن هذه الهيئة في الجلوس أنها هي الهيئة المشروعة في جلوس الإنسان للتشهد مطلقا قد يفهم هذا ولكن جاءت بعض الأحاديث الأخرى التي توضح ذلك كما في حديث أبي حميد في الصحيح ففيه التصريح بالافتراش بين السجدتين والتورك في التشهد الأخير وفي رواية في الصحيح فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس على بطن قدمه اليسرى ونصب قدمه الأخرى هذا الافتراش وفي رواية ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض أفضل بوركه إلى الأرض، فهذا مفصل يبين أن الصلاة إذا كان فيها تشهدان، إذا فيها إذا كان فيها جلوسان، فإنه يكون في الجلوس الأول يفترش، فإذا كان في الرابعة ويمكن أن تقول أيضا في الثالثة في المغرب أفضل بوركه أفضل بوركه إلى الأرض. فإذا كان يصلي ركعتين في صلاة الفجر فإنه لا يتورك وإنما يفترش لأنه هنا ذكر في هذه الرواية الأخيرة فإذا كان في الرابعة فذكر الرابعة هنا مقصود معنى ذلك أنه إذا صلى صلاة لا يوجد فيها إلا تشهد واحد فإنه لا يتورك فيها وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم وهو الذي اختاره الإمام الشافعي رحمه الله والامام أحمد رحمه الله الجميع قال وكان ينهى عن عقبة الشيطان عق ينهى عن عقبة الشيطان والمقصود بعقبة الشيطان ما المراد به يعني الإقعاء الإقعاء والإقعاء على نوعين نوع مشروع ونوع ممنوع فالمشروع متى يكون وما صفته ما صفة الإقعاء المشروع ومتى يكون بين السجدتين كيف يصنع نعم ينصب القدمين نعم ويجلس على عقبيه الأقدام منصوبة ويجلس على العقبين واضح الجلسة لا يقيد هي جلسة تدل على أن الإنسان مستعجل يخفف الجلوس. زين ينصب القدمين هكذا وهو ساجد وهو جالس ويجلس على العقبين العقب آخر مؤخر القدم يجلس عليه هذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدين لكن الاقعاء المنهي عنه وهي عقبة الشيطان هنا هذه هي التي يجلسها في التشهد وذلك بأي يفضي يجلس على إليته وينصب ساقيه عرفتم يجلس على الأرض وينصب الساقين مثل المحتبي لكن المحتبي يضم يضم الساقين بيده أو بثوب هذا المحتبي فهذا يشبه الاحتباء يقال لها عقبة الشيطان ويقال لها الإقعة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب والكلب يجلس بهذه الطريقة فهو تشبه بالشيطان وتشبه بالكلب وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع كيف يكون افتراش الذراعين هذا في السجود بهذه الطريقة البسط يبسط ذراعه على الأرض نعم هذا في تشبه بالسباع والشارع قد نهى عن التشبه بالحيوانات نعم ونهى عن التشبه بالشياطين ونهى عن التشبه بالكفار والمسلم أيضا منهي عن التشبه بالفاسقين طيب يقول وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا يدل على أن الصلاة لا يخرج منها بالنية أو بما يخرجه منها ولو بالحدث كما يقول بعضهم كان يخرج منها بالتسليم فلو أحدث قبل أن يسلم بطلت صلاته نعم ولو نوى الخروج من الصلاة بالنية نوى الخروج قطع نيته قبل السلام نوى الخروج فإنه لا ينفعه التسليم بعده تبطو صلاته فالخروج منها إنما يكون بالتسليم هذا الحديث دل أيضا على قضية أخرى وهي ركل من أركان الصلاة وهي الطمأنينة أن يطمئن الإنسان في صلاته يقول كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة نعم وهكذا تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم ما أخذه وفي بعض الروايات وإذا رفعت فاقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها وذكر له أيضاً بأنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك نعم وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم الركوع لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. نعم. وكذلك أيضا ما يقوله حينما يهوي ساجدا يكبر ويطمئن في السجود. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم حديث موسى صلاته لا تتم صلاة لأحد من الناس. وذكر فيه حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله نعم تفضل نعم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 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه يرفع يديه حذو منكبيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا الذي ذكر فيه الرفع في ثلاثة مواضع قال عنه ابن المديني بأنه حجة الله عز و... بأنه حجة على الخلق حج على من سمع عليه أن يعمل به، فيسناده لا علة فيه. ذكر الحافظ بن القيم رحمه الله بأن الذين رووا بأن الذين رواوا الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المواطن في هذا المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا. يقرب من الثلاثين وأنه اتفق على روايتها العشرة بل الحافظ العراقي بأن عدة من روى ذلك رفع اليدين في ابتداء الصلاة أنهم بلغوا خمسين صحابيا ويقول الحاكم النيسابوري لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة يرفع يديه حذو منكبيه حذو منكبيه يعني بمحاذاة المنكبين والمنكب هو هذا المكان المجتم... الذي يجتمع فيه الكتف مع العضد مع العضد إلى أي حد يرفع في حديث مالك بن الحويرث في مسلم حتى يحاذي بهما فروع أذنيه فروع أذنيه وكذلك أيضا في حديث وائل بن حجر عند أبي داود حتى حاذى أذنيه وهنا في حديث بن عمر يرفع يديه حذو حذو منكبيه حذو منكبيه يحتمل هذا أن أن تكون الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع أنه تارة يرفع هكذا حذو المنكبين وتارة يرفع قليلا حتى يحاذي حتى يحاذي الأذنين واضح يكون هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت ومن أهل العلم انحاول أن يجمع بين هذا وهذا فقال إنه يكون مبتدا الكف عند عند المنكب بمحاذاة المنكب وفروع الأصابع أو أطراف الأصابع تكون. بحذو الأذنين أو عند فروع الأذنين لهذه الصفة, الصفة. والحديث يحتمل هذا وهذا نعم يحتمل هذا وهذا هذا أذنيه نعم وهذا منكبيه باعتبار أصل الكف وهذا الأذنين باعتبار أطراف أطراف الأصابع نعم طيب كيف تكون صفة اليد وهي مرفوعة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود أنه كان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها ما يقول هكذا ولا يقول هكذا إذا جاء يكبر وإنما بهذا الشكل نعم ممدودة الأصابع ما يقول هكذا كما يفعل بعض الناس نعم وإنما ممدودة الأصابع ممدودة الأصابع وهنا يقول كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة متى كان يرفع؟ كان يرفع مع التكبير أو قبل التكبير أو كان يرفع بعد التكبير إذا افتتح الصلاة هذا يحتمل في حديث مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه وهذا مخرج في الصحيحين ثم وثم في أصل معناها أنها تفيد الترتيب والتراخي فيكون الرفع متى يكون الرفع بعد إذا صلى كبر ثم رفع يديه جيد طيب وفي حديث ابن عمر عند البخاري فرفع يديه حين كبر حين كبر حتى يجعلهما حذو منكبيه يكون الرفع متى مع التكبير وفي حديث وائل عند أبي داود يرفع يديه مع مع التكبيرة. يرفع يديه مع التكبيرة. كل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يخير المصلي بين هذه الأمور. ولا حاجة لأي يقال بأنه يبتدع التكبير مثلا عند أول الحركة وينتهي عند انتهائها نعم أو غير ذلك مما حاول بعض أهل العلم فيها يجمع بين أهل نقول مرة يكبر قبل ثم يرفع ثم يرفع يديه ومرة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر عند أنه رفع عند التكبير نعم مع التكبيرة وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم ثم كبر فهذه الرواية تدل على أن الرفع متى يكون قبل قبل التكبير قبل التكبير وثبت في الصحيح أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعده وتارة قبله فإذن كم يصير عندنا الصفة فلا الصفات كلها ثابتة سام مخير فيها لك أن ترفع قبل أن تقول الله أكبر ولك أن ترفع بعد ولك أن ترفع معه في أثنائه لا إشكال في هذا وكما يقول وإذا كبر للركوع نعم وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا يدل على أنه الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وسبق الإشارة إلى هذا وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله وأيضا هنا قال ربنا ولك الحمد قال هنا يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في في الوهم السابق الذي سكتتم عليه ماذا يقول؟ من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، وله أن يزيد أيضا كما ثبت في بعض الروايات أهل الثناء والمجد إلى آخر ما ذكرنا. فينوع تارة يأتي بهذا، وتارة تارة يأتي بهذا. هذا هو الأفضل وهذا اللي ذكر الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وجماعة من أهل العلم طيب يقول وكان لا يفعل ذلك في السجود لا يفعل ذلك في السجود لا يفعل ذلك يعني إيش يعني الرفع طيب لا يفعل ذلك في السجود و الرفع في السجود نعم جاء في بعض الروايات ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته هذا بالنسبة للتكبير هل كان يرفع معه أو ما كان يرفع جاء في بعض الروايات وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد كما عند النسائي بل قال بعض أهل العلم بأن هذا الرفع في السجود أنه ثبت عن عشرة من الصحابة وأنه قال به جماعة من الصحابة فمن بعدهم نعم وعلى كل حال كان يفعله أحيانا يعني لا يداوم عليه لو فعله الإنسان في بعض المرات فإنه لا ينكر عليه وبن عمر رضي الله عنه يقول كان لا يفعله في السجود نعم لا يفعله في السجود وقد ثبت أيضا الرفع في موضع آخر وهو القيام من التشهد الأول نعم وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحة من حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه وعند أبي داود من حديث أبي حميد في عشرة من الصحابة أنه كان يفعل ذلك نعم وجاء عن علي رضي الله عنه بنحو حديث بن عمر إذا قام من الركعتين رفع يديه فتكون عندنا الآن مواضع الرفع أربعة مواضع الرفع أربعة ولو أنه كبر أحيانا في السجود فإنه لا ينكر لا ينكر ذلك عليه طيب الآن هذا الرفع رفع اليدين رفع اليدين في في التكبيرة ماذا يعني الفقهاء رحمهم الله تكلموا في هذا بكلام كثير في التماس الحكمة وهذه الحكمة لم يبينها الشارع بعضهم يقول هذا فيه إشارة كأنه يكشف الحجاب بينه وبين الله وبعضهم يقول هذه التكبيرات تذكره بنيته في الصلاة لأنه يجب عليها يستصحب النية فكل ما رفع, و... رفع يديه من أجل كل رفع وخفض و... وهذا لا دليل عليه أن التكبيرات من وبعضهم قال هذا يشعر بالتعظيم تعظيم الله عز وجل وعلى كل حال علم من أحسن ما يقال في هذا والله تعالى أعلم هو ما ذكره الشافعي رحمه الله حينما سأله تلميذه الربيع بن سليمان عن سر رفع اليدين، فقال هو تعظيم لله واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم، وآكد هذا الرفع عند تكبير الاحرام لأن العلماء رحمهم الله نقلوا الإجماع عليه. نقل الإجماع جماعة مثل النووي وبن حزم وبن المنذر والسبكي كل هؤلاء نقلوا الإجماع على مشروعية الرفع عند تكبيرة الإحرام ولكنهم اختلفوا في بقية التكبيرات وبل إن من أهل العلم من أوجبه قال يجب الرفع عند تكبيرة الإحرام ولكن هؤلاء الذين أوجبوه قالوا إن الصلاة لا تبطل بتركه لكنه يأثم إلا فيما نقل عن بعضهم مثل الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري هل المقصود أن آكد هذه التكبيرات وآكد الرفع ما كان عند تكبيرة الإحرام نعم تفضل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين نعم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم في رواية آراب آراب يعني أعضاء والذي أمره هو الله عز وجل والأصل أن الأمر للوجوب ثم بيّن هذه الأعظم أو الأعضاء السبعة قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه وهذا يدل على أن الأنف له حكم, له حكم الجبهة وأنه لا يجزئه أن يسجد على الجبهة دون الأنف ولا الأنف دون الجبهة وإن قال بهذا بعض أهل العلم ومما يؤكد هذا المعنى ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض كما جاء عند أبي داود وأحمد وفي حديث أبي حميد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض كما عند الترمذي وأيضا في حديث المسيء صلاة في بعض الروايات إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه والوجه يدخل فيه الأنف والجبهة نعم وكذلك صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما عند الدرقطني والطبراني أنه قال لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين لا صلاة والأصل أن مثل هذا النفي كما ذكرنا سابقا يتوجه إلى الذات فإذا كانت الذات موجودة شفناه يركع ويسجد فإنه يتوجه إلى وين إلى الصحة فإن دل دليل على الصحة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الكمال لا صلاة كاملة يعني لكن هنا يقال الصحة وإذا كان هذا يقال في الأنف فإنه كذلك يقال في القدمين والركبتين واليدين اليدين وهذه القضية يقع فيها يخطئ فيها أو لربما يغفل عنها كثير من الناس إذا سجد رفع إحدى الرجلين أو وضعها على الأخرى أو رفع الرجلين أصلا يرفع القدمين فيبقى طول السجود لا تمس قدمه الأرض قد لا يشعر بهذا فمثل هذا قد لا تصح صلاته أصلا نعم وهنا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبه وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف وأطراف القدمين وأطراف القدمين ال صفة الوبع اليدين على الأرض إذا سجد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه كان يعتمد على كفيه نعم ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة لاحظتم في التكبير قلنا لا يضم ولا يفرج لكن في السجود يضم ويوجه الأصادع إلى القبلة هكذا جيد ويعتمد عليها المخالفة اللي غالبا يقع فيها الناس كيف يصنعون كيف يستدون يقولون هكذا ولا لا هكذا فيكون الوقوع الذي يقع على الأرض ما هو أطراف الأصابع و أصل الكف فقط، وهذا خلاف العمل المشروع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على يديه، يعتمد على يديه، على كفيه، نعم، وأين يضع الكفين وهو ساجد؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي أنه كان يجعلهما حذو منكبيه، حذو المنكبين وهو ساجد. وأيضا ثبت عنه أنه كان يجعلهما حذوى أذنيه كما عند أبي دود النسائي وهذا يقال فيه كما يقال في الرفع وهو قائم وين يضعها فيمكن أن يقال بأن أصولها أصول الكفين تكون حذوى المنكبين وأطراف الأصابع حذوى الأذنين أو يكون مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا نعم، والله تعالى أعلم. يقول والركبتين وأطراف وأطراف القدمين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً كما عند البيهقي بأنه كان يمكن ركبتيه وأطراف قدميه. نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صفة وضع القدم على الأرض. كما في الصحيح بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بأطراف أصابعها القبلة كيف يستقبل بأطراف أصابعها معنى ذلك أنه أنه يثنيها ولذلك هنا قال وأطراف القدمين المقصود به مقدم القدم وهو أيضا يفسر به صدور صدور القدمين نعم صدور القدمين فلو أنه سجد واضعا أطراف الأصابع على الأرض فإن ذلك يجزئه فإن ثناها وجهها إلى القبلة فإن ذلك فإن ذلك أكمل وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفعله و يضم القدمين ويلزق العقبين نعم يرص العقبين وينصب رجليه تكون الرجل منصوبة ما يقول بها هكذا كما قد يفعل بعض الناس كأنه يجعل مما يلي الأرض ظهر القدم لا وإنما ينصبها وهو ساجد ويضم العقيبين وفي حديث عائشة لما تمست النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته هو ساجد فوقعت يدها على أي نعم يد واحدة وقعت على معنى ذلك أنها كانت كانت مضمومة نعم هذه هي السنة على كل حال نعم وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة وفي بعض الروايات وفتح أصابع رجليه فتح أصابع رجليه وعلى كل حال فهذه هي الأعضاء السبع التي قال فيها وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وجاء أيضا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب سبعة آراب نعم سبعة آراب و ذكر هذه الأعضاء وسيأتي الكلام على صفة على المجافات بين العضو في موضع آخر إن شاء الله سيذكر حديثه هناك طبعا مسائل أخرى تتعلق بالصلاة في بعض الأحاديث ليست على شرط المؤلف رحمه الله لذلك لم يذكرها معا بعض الأحاديث التي يذكرها كما سبق منها ما لم يخرجه الشيخان يعني مثل الحديث السابق الذي مضى حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير هذا حديث في صحيح مسلم وليس في المخارج جيد للحاصل هناك حديث أخرى بعضها في صحيح مسلم مثل حديث وائل في صحيح مسلم في وضع اليمنى على اليسرى لأنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى يعني في القيام ماذا يصنع بيديه يضع اليمنى على اليسرى جاء هذا أيضا من حديث أبي حميد عند أبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفي على كفيه اليسرى والروص والساعد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم القبض وثبت عنه البسط نعم ويعني أقصد القبض بكفه اليمنى و وبسط الكف اليمنى على ظهر اليسرى كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيح كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة كذلك إذا كان يصلي أين ينظر ينظر إلى موضع السجود نعم لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض رمى ببصره نحو كما عند الحاكم والبيهقي وإلا في التشهد فإنه ينظر إلى ينظر إلى السبابة ويرمي ببصره إليها كان يحرك أصبعه في السبابة في التشهد ويرمي ببصره إليها يكون النظر في هذا الموضع فقط إلى السبابة، وما عدا ذلك إلى نعم تفضل كيف ينظر إلى موضع السجود، ينظر إلى موضع السجود من غير أن يرفع رأسه، تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع.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 وعم طريف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران أنا وعمران أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلم قدر الصلاة أخذ بيدي أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام هذه الصيغة تشعر بالمداومة كان إذا قام تدل على أن هذا الشيء كان يتكرر ف. وذلك كما يقال في وكان يأمر أهله بالصلاة يعني إسماعيل صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يكرر ذلك حينا بعد حين فهي تدل أو تشعر بأنه كان يداوم على ذلك وأنه من شأنه وعادته إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى يقوم يكبر عفوا حين يقوم يكبر حين يقوم نعم يعني تكبيرة الإحرام ثم يكبر حين يركع هذا يدل على ماذا على أن التكبيرات تكبيرات الانتقال يكبر حين يركع ثم يقول سامع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة على أنه واجب وأيضا الجملة الأولى وهي قوله يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع قوله يكبر حين يركع يدل على أن التكبير يكون متى في حال الانتقال لا يقول الله أكبر وهو قائم ثم بعد ذلك يركع ولا يقول الله أكبر بعد ما يصل إلى الركوع فإن الذكر الذي يقال في حال الانتقال هو هذا التكبير فإذا قاله في الركوع يكون قد فات محله فات محله مثل لو أنه قال سبحان رب العظيم في حال القيام أو قرأ الفاتحة في حال الركوع أو قرأ التشهد بعد ما قام من الركعتين فيكون قد فات المحل فالأصل أن الإنسان يكبر في حال الانتقال وذكرت لكم من قبل أن من أهل العلم من شدد في هذا وقال بأنه إن فعل بطلت صلاته يعني إن كبر بعد ما وصل الركوع مثلا بطلت بل بالغ بعضهم وقال إنه إن جاء ببعضه في غير المحل بطلت صلاته إلى هذا الحد يعني لو قام مثلا من التشاهد الأول وقال الله أكبر وجاءت مثلا كلمة أكبر وهو قائم مع أنه بدأ الله أكبر فجاءت الله جاءت كلمة أكبر في حال القيام مثلا بعضهم يقول تبطل صلاته لأن الذكر هو قوله الله أكبر ويكون في هذا الحيز قالوا هذا مثل لو قرأ نصف الفاتحة وقائم ونصفها في حال الركوع وهذا أمر لا يخلو من مشقة ويصعب التحرز منه لكن أن يأتي بالذكر في حال الانتقال هذا أمر لا بد من مراعاته يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة لا يفهم منها أنه يقول سمع الله من حمده حينما يستقر قائما لا حينما يرفع صلبه يعني في حال في حال الرفع ثم يقول وهو قائم الذكر الذي يقال في حال القيام هو قوله ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد وعلى هذا في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من جملة الأدلة كما ذكرنا لكم في مناسبتين سابقتين بأنه يقول الإمام يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ربنا لك الحمد وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الإمام يجمع بينهما فقال ابن قدامى رحمه الله قال لا نعلم فيه مخالفا أن الإمام يجمع بين هذا وهذا يبقى النظر بالنسبة للمأموم والأرجح أن المأموم يجمع بينهما كذلك يجمع بينهما و حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا إذا قاد إذا قال سمع الله لمن حمد إذا قال اللهم ربنا ولك الحمد يدل على أنه يجمع بينهما والمنفرد كذلك كما نقل عليه جمع من أهل العلم الإجماع بالنسبة للمنفرد أيضا هذا نقل عليه القرطبي وابن عبد البر الإجماع بأن المنفرد أيضا يجمع بين بين أمر يبقى النظر في في المأموم نعم، هل يقول سمع الله لمن حمده أو لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة السابق، نعم، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا الذي عليه الجمهور أن المأمون يكتفي بقول ربنا ولك الحمد، وبعض أهل العلم قال إنه يجمع يجمع بينهما، لا. يقول ذلك إذا قام كيف؟ إذا قال هنا قال وإذا رفع فرفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد يعني المأموم إذا انتصب قائما إذا اعتدل قائما هذا المحل يقال في حال القيام ما هو في حال الانتقال ومن يقول بأنه يقول سمع الله لمن حمده مما يحتج به يقول ماذا يقول في حال الرفع في حال الانتقال ماذا يقول, يقول الله أكبر الإمام ينتقل بسمع الله لمن حمده فهذا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لهم لا تقولون سمع الله لمن حمده علمهم كيف يجيبون والإمام يقول ربنا ولك الحمد مع قوله سمع الله لمن حمده فمن مانع أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده ويقول رب في الانتقال وإذا اعتدل قائما في حال القيام يقول ربنا ولك الحمد هكذا فهم بعض أهلين والجمهور على أنه لا يجمع لا يجمع بينهما لحديث عائشة الذي سبق نعم وتكلمنا على مسألة زيادة الواو ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد واش قلنا المعنى من غير الزيادة يكون المعنى يا ربنا لك الحمد تكون جملة خبرية مجتملة على الثناء وبإثبات الواو يكون المعنى أكمل نعم يكون المعنى أكمل تكون مجتملة على دعاء وثناء ربنا يعني يا ربنا حذفت يا النداء يا ربنا استجب هذا دعاء ويقول سمع الله لمن حمده قل يا ربنا استجب لنا ولك الحمد فصارت تتضمن جملتين جملتين وهذا أبلغ ولذلك رجح هذه كثير من أهل العلم قالوا هذه أفضل وأكمل وأبلغ ومنهم من لم يرجح بينهما كالإمام النووي رحمه الله وقال يقول هذا تارة وهذا تارة نعم بل إن بعضهم حتى في إثباتها إثبات الواو ربنا ولك الحمد قالوا هي زائدة أصلا نعم والمعنى والمعنى واحد وكذلك أشرنا سابقا إلى أنه جاءت الزيادة ثبتت عن نبي صلى الله عليه وسلم باللهم اللهم ربنا ولك الحمد جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وفي الحديث الآخر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نعم، فكأنه يقول يا الله يا ربنا يا الله يا ربنا لك الحمد أو يا الله يا ربنا استجب لنا ولك ولك الحمد نعم طيب يقول ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد طبعا المقصود هنا قولها الله أكبر وليس القضية تتعلق برفع اليدين في التكبير ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متى يكبر إذا قام للتشهد التشهد في أثناء الانتقال ومتى يكبر إذا كان يجلس الاستراحة إذا كان الذين خلفه يجلسون جلسة الاستراحة فإنه يمكن أن يكبر في أثنائها والأمر في ذلك واسع يعني جلسة الاستراحة تعتبر في حيز الانتقال واضح وإذا كان يخشى أن يسبقوه فإنه يجلس وعند قيامه منها يقول الله أكبر لين لا يسبق ولذلك هي جلسة يسيرة قصيرة داخلة في حيز الانتقال حيز الانتقال ولذلك من أهل العلم يقول حتى من يرى مشروعية جلسة الاستراحة مطلقا يقول حتى لو كان الإمام لا يجلس الاستراحة فإن هذا لا يعد من المخالفة له لأنها جلسة يسيرة نعم إنما جعل الإمام ليؤتم به لا مانع عن تجلسه لاستراحة وهو لا يجلسها. ها؟ المنفرد شيه؟ أي المنفرد له أن يقول ذلك إذا رفع من السجود. نعم، وله أن يقول ذلك في أثناءها أو هو رافع منها لأن كل ذلك يعتبر في حيز الانتقال. ليس فيه ذكر في هذا الأثناء سوى التكبير. لك المقصود أن لا يقوله في حال السجود ولا يؤخر ذلك إلى أن يصل إلى القيام هذا هو المقصود الله أعلم يمدينا تكلم الحديث اللي بعده ولا جاءت الاقامة ها يمدي طيب يقولوا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد قرأت هذا الحديث؟ قرأت حديثين حديث مطرف كيف؟ حديث مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا وعمران بن حسين هذا كان في أيام خلافة علي رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة نعم أخذ بيدي عمران ابن حسين أخذ بيد من؟ بيد مطرف جيد فقال قد ذكرني ومطرف هذا من من التابعين توفى سنة 95 للهجرة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 في صلاة كثير من الناس في ذلك الوقت الأئمة أنهم ما كانوا يكبرون في حال الانتقال في حال الانتقال تكبرات الانتقال لربما تركوا بعضها جيد أو تركوا ما كان في حال الهوي إلى السجود مثلا أو الركوع ويكبرون في الرفع ليتنبه المأموم مثلا كانوا يتركون ذلك أو يتركون بعضه فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر في كل انتقال قال هذا القول والعجيب أن الجمهور من أهل العلم يرون أن التكبيرات في حال الانتقال أنها سنة وليست بواجبة وأنه لو تركها عمدا صحت صلاته وعلى قول هؤلاء إذا أخر ما عنده إشكال أصلا لو أخر قولها الله أكبر أو سمع الله لمن حمد لين وصل إلى الركنة لبعده هو أصلا لا يجب عليه هذا قول الجمهور وعلى كل حال جاء في رواية توضح هذا عن مطرف عند الإمام أحمد أنه سأل عمران عن ترك التكبير أولا ما هو التكبير الأول من أول من ترك التكبير يدل على أنه كان موجود لأنه كان هناك تركل للتكبيرات الانتقال من أول من تركه فذكر له أنه عثمان حينما كبر وضعف فتركه جيد وجاء عن أبي هريرة أن أول من تركه هو معاوية وجاء عند أبي عبيد القاسم بن مسلام أن أول من تركه هو زياد بن أبيه الذي كان أميرا لمعاوية وجمع بين هذه المرويات الحافظ بن حجر رحمه الله بأن زيادا كان واليا لمعاوية فاقتدى بمعاوية وأن معاوية اقتدى بعثمان رضي الله تعالى عنه وبعض أهل العلم قال قالوا بأنهم لا يتركونه بالكلية وإنما كانوا يقولونه سرا ما يجهرون به ما يجهرون به لكن على كل حال مثل هذا نعم يعتبر من الأدلة القوية على أن هذه التكبيرات أنهم لم يفهموا أنها واجبة إطلاقا إلا على قول من قال أنهم يفعلون ذلك سرا ولا دليل ولا دليل عليه اطلاقا نعم يعني هذه دعوة أنهم كانوا كانوا يفعلونه سرا نعم ولاحظ في حديث المسيء صلاته قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر فذكر له ذكبيرات الإحرام قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وسيأتي الكلام عليه اقرأ ما تيسر ما قال للفاتحة كما قلت أنه سيرد عليه إشكالات بأن من جهة أن ما تضمنه هذا الحديث هو الأركان فقط قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع ما قال له التكبيرات وهذا من أدلة الجمهور على أن التكبيرات ليست بواجبة هو علمه ما تصح به صلاته وما قال له كبر في حال الانتقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فهو سنة. على كل حال ينبغي الإنسان يحتاط في صلاتي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان عليه الصلاة والسلام يكبر. وأما هذه القاعدة وهي أن ما كان بيانا للمجمل من الأمر مثلا وتفصيل له، فإن ذلك يدل على الوجوب وما شبه ذلك. يمكن يستدل به. على أن النمصر كان يكبر إذن التكبرات واجبة صلوا كما رأيتموني أصلي أقيموا الصلاة فهو تفصيل لها معنى هذه القاعدة كما قلت لا تخلو من إشكالات لا تخلو من إشكالات والعلماء الذين قالوا بها أوردوا على على أنفسهم بعض الإشكالات وحاولوا الجواب عنها والله أعلم والله أعلم يمدينا نقرأ سيفا ولا ما ما يمدي؟ ما شاء الله طيب صلي.